عليك يا ابا عبد الله السلام على جسدك التريب وعلى شيبك الخضيب وعلى يا ثغرك المقروض القضيب يا حريم يا حريم يا ابو النور كربلاء ايها ايها المحرور التوتا لا تحم حول الخيام واطرو كل اهوالك الى لا يسمع الا العالون كيف تستقبلهم تعترف بغل اللجام وهم ينتظرون الاقبال صا ال... حسننا حسين حسين يا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسينه حسينه حسينه حسينه خرجت مجسمعت زينب اعوال الجواء لماذا خرجت زينب زينب عدشانه وهن جهار قدام ونساء عطاش هو اللاتي خرجت الى الحسين حتى تاخذ الماء وتسقي باقي عليته خرجت من سمعات زينب اعوال الجواد تحسب السبط اتاها للذين يا ما ارادت الا اقا عثرن في بعض النوا وجمو ين خارج الري خاب للملكبا حسائنا حسين. حسين حسين حسين وغدت كل من الدهشة تهوي وتقوم وعلى ارأسها من كثرة اللطن تلوم. وحقيق بعد كسب الشمس ان تبكي النجوم. وتسارعنا الى موضع ما خر الحفظ. حسينة سئنا حسين سئنا سئنا وذا بالشمر صدر الطاهر لَحْبُرُ الْأَعْدَاجَ مِنْهُ بِحَسَاطِ الْبَاسِرِ تَجَاقَطْنَا عَلَيْهِ فُؤَادِنْ فَائِرِ صَارِخَاتٍ نَادِي بَكْرِي يَا هُمْ خَلِّيَا شبر الحسن عزائنا عزائنا عزائنا حسين اقبلت زينب الى مصرا الحسين واذا بها تراشمرل عند جسد ابي عبد الله السوع حوت فاحت صيا حبصات يا حسير حوت فاحت يا حسين. عليكم يا اخو يا دير للعين. فتت الحسين. عليكم يا اخو دير للعين. واني يا عظي العيب. ما على صوت زيناك. كسرت الجلوب مني وزدتي الان. تريد تواجد زهرة اليوم? ايه والله كسرت الجلوب مني وزدتي الهرد الخامتك لمي اطفالي اقب عيناي عيناك على يا غالي يا خيه يا خيه يا خيه هالشمير ها مات شعبها على شكل حشلون مهتا آه الله الشمر يا علي يا مثل الشمر رجاله تجلا يا علي جله ا يا تام والله لجله ا الي تام محسن خل لي. والد بعد ذبح حجت لله ها ويا سائر اهلنا يا اي جدل يا خايب يا سائر يا خايب بصا جرى ايه الف معايا والف طعنا وطبره عليك يا مؤمن اذار الله اري الله تعجل خرا يا لهرى وا استوى الشمر دفع الالم دفع يا نبو السل السياب يا الله يا علي يا الله والله دفع جن ابو سل السات تربع فوق صدر وحج وريد. احسينه. أو قوي له. ايو الله تربع فوق صدر وحج وريد. ايه ايه ايه ايه بس ما وصلت زينب الى جسد الحسين. شافت امرأة قاعدة يمنح للحسين. ها? منو هاي? قاعدة عند النهار تمشي. اتناحي. اتولوي لشلون حالها? تقول لي هاي تلطم على راسة اقول لك لا. يا ابا جدري ليش رأسها ها? على وجهها اقول لك لا. لان وجهها ملطوم. على صدرها هم بقلك لا. يا ابا ليش لان مكسور. جاعدة جاعدة ينمي الاحسان جده من الوالده? للوالدة يا احسين يا بني. من حاج انت بعد ناعي وياها. انت بعد شيء تحب الحسين وحاج لك على الاحسان ها. يا الله يا ابني يا بني الوالد يا حسين يا ابني يا ابلي يا ابلي يا, يا من بعت ذباحك لضحني يلا ننعف اسعدني على ابني يا يا الوعي يا الاتحاد من الليالي يا يا اللي دوالج يا لحظه لحظه يا يا ندور عليك اليوم ودور عذاب لي ويل ما جاء ما جاء ابن طري هلا لا اشفع